بسم الله الرحمن الرحيم ان نجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوى هو ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مروه فاستوى وهو بالافق الاعلى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 عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغى البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومن آتى الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأن تلك إذا قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون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 118. وما لهم به من علم 119. يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا 111. عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم ما في الأرض ليجزي الذين ساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة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 فهو يرى أعنده علم يغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو وأبكى وأنه هو وأحيا 114. إذا تمنا وأن عليهم نشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأنه هو رب الشعراء وأنه أهلك عادا الأولى وفمود فما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 فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا